Allah الصراط وتضليل صر على وضعوا فالصالح والقلوب ما قاد الله إن الله لقوي عزيز الله يخفي من الملائكة Oh <laughs> ما ضآت وآت وذكّر بالله يربنا إياك نعبد وإياك نستعين الصراط صراط الذين عليهم Субтитры создавал DimaTorzok شهويه خير النا <سؤال> عزتي يا في جنه فَذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وإلى ذره كيف سطحك فذكر إنما أنت مكيف على ذنب إِلَّا إلا من توجله كفر فيعذبه الله العذاب